الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد صفى عبد القادر يقدم لكم هذه المادة السلام عليكم وعليكم السلام عندي سؤالين مهمين هل تورك الشعب على الحاكم التي حدثت واخرت في تونس جاهزة شرعا وبعض وقت بليل سؤال تاني قال الشيخ محمد حسان والشيخ المنصحاق القويني تلفيون بعض الناس يقولون أنهم سروريون علمون أن محمد حسان محمد حسان يدرس لي معها الإعداد للدعاة التابعة لجماعة الأساسونة في, في, في بسم هذه المنصورة من البداية الجواب أسراء الأول الحدث في تونس هذا طبعاً هو عبارة عن مخالفات شرعية ما عليس يمكن بعض الذين في قلوبهم مرض من دعاة جماعة الإخوان المسلمين يرون أن هذا يمثل أعمالاً بطولية وقد اتصل فيه أحد الإخوة طبعاً ما متابعة الشغلانة لكن واحد من الإخوان إخواننا اتصل بي انه سمع القذافي صر طبعا وهو من كبار جماعه اخوه المسلمين ان الثوره ساسه الثوره ان احد الجماعه من الكورسي اظن خلي بالك كلامه ما فتتش اتخرج ما لقى شغل ما لقى شغل ها اتخرج قال والله في نفسه بيجيب وما وبعد كده الشعب ثار الى ان طاح الرئيس وتبي حاجه ثانيه ويستدملون الكلام مضوا تطور في جدال ده الشيء اللي انا عرفته القرضاوي قبل يجي للزود ده اه تعامله في الفقه الشريعه وفي فعله اتصلوا بيه قالوا وقال القرضاوي سالوها الموضوع ده وقال هذا طبعا لا يجوز ان يحرق نفسه ولكن نحن يعني نؤيد مساجد الاعضاء ونحيي هذا باعتبار انه برضوا يعني اثر في المجتمع وهذه الاعمال لا يعني قيمتها من شريعه ده, ده سجم والله العظيم او انتوا مش فاهم انك ستقوموا زي دينا في القضاوه دي جماعه الاخوان المسلمين اللي بيتكلموا في مسائل بتاعه نظريات تنظير فكر وكنا واحنا بنتحدى اي واحده شوف اي واحد بيدعي العلم وعنده معارف بعلوم الشريعه يدينا النخله الموضوع ده كما اولى كلام الفقه الى الاحكام الشرعيه اول شيء ده لما قتل نفس وهو كده قتل نفس ما بيجوز ولا ويهم قد تنظر الله قال في كتاب الكريم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما نفسك دي مش يتابع لحد قتل بالقتل ما حد قتل ها انت مخلوق من خضاج وجلد النفس هذه يملكها الله عز وجل, وجل. فهمت وسواه الله نفس وما سواه الله وجه خلقه قال لك حافظ على هذه النفس الله عز وجل انت فاهم كلامي قال لك الله عز وجل حاسب على هذا النفس وحتى في عبادتك لله سبحانه وتعالى انت خد بالك ولا يغفر ولا تذكر انفسكم ان الله علمكم شنو رحيما حتى اقتلتها في في عباده الله فلّ عدم شغل كنت تخلي جايك يا شهر العبي الكلاقة الدينة شرع الإشارة العقية مين نقيم بيو... وقفة الإمام آليم عن عبد الله لعبارة رب الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وهذا صحابه صحابته يقف تحت هجير الشمس وهو صامت لا يتكلم أشهد الساحر وهذا صحابه اتهاد واقفى فهو اقنع اتهاده لله فلما سلم قال ما باله هذا ده مالو ده مو غادر مش قاله هذا ابو اسرايل عليه الصلاه لمس صحابته اسم ابو اسرايل قال ما كانوا واقفين شمس ليه قالوا لجد لجد لله ده طبعا شغل الامم الصوفيه الرسول صلى عليه وسلم بدى والله بداوا صحابه بالفكره واختلفوا في مبدا فكره الشغل بتاع الصوفيه ده فكره اختلف في مبدا الرجل وقال يا صلاه لاجد لله ان ان أن لا يتضل وأن لا يأيف وأن لا يتكلم وأن يصور فالصحابي ده وضع في الشمش دائم أجري يا رسول الله لأن دائم أجري كثير دائم يسخن يعمل عشان التبلع والجو والله دائم أكبر التبلع والجو واحد وبعد يجب بعد باقي يجب كذا دائم أفان عشان التبلع والجو في الشمش أيها أكادي وبعدين نجل أن لأ, لا يتكلم الفقير صامت قاعد زمان يتكلم كله بقول ايوا مثاني قال وقال بعد يصوف دين اربعه اراد الصحابيه ان يتقرم بهذه العبادات الى الى الله والنبي كانهم قال ان الله غني عن تعذيب هذا لنفسه فهمت ان الله غني عن تعذيب هذا لنفسه في العباده الله ما ذلك تدع في عبادته في عبادته اتفق ثلاثه عبادته هو لأنه عندما قلت طاها ما أنزلنا عليك القرآن بذخلها إن الله غني عن, عن تعذيب هذا النفسه بروه أن يجلس وأن يستضل وأن يتكلم وأن يثم صومه فما يستخدم النفسك أي ذو قتل نفسه دماد على سوء الخاتم جئ برجل قتل نفسه أنت فاهم؟ فعن نفسه قتل فجئ بجنادته فانت قال مسأله صلي على الجلالة فقال قال صلى على صاحبه انه لم يصلى صلى ما هذا على سؤال خاطر فهمتك وقال ومن قتل نبته بسم لن نبع سلم في صحيح مصل جاء يوم القيامة يتحساه في نار جهنم السم السم ده كمان السم منبوت في جهنم ابناء تأخذ النظر بشريعة ممنوع في سؤال مطروح للقرضاوي ولشلة الخبساء أو الخبسين من الذين يدون هذا انا قال اللي يعتبر هذا العمل عمل بطولي الكلام ده على بيه بالضبط وكفايه كلامي على بيه بفل قولهم بعدين في فر ثاني انت لو قتلت نفسك في الشغل بس ده ملوش فايده بعد ما يجي شغل اصل على الاقل جبت نفسك وفي شغل انت على الاقل شغل شويه انت فاهم شوية. انت شايف ان انت هتعطى في حاجه يعني انت مراك الملجي الشغل الشائعه تكون يا استاذ اجما شغال والله متخرجت بالماستر لا ايه يا اخي شغال, شغال يقول لك والله والله لستط انا متخرج لكن عارف فانا عندي كذا طالب واحد يقول ما انا نفسي ابدا انت اللي شغلوك تشتغل تاكل يعني يجيبوك قال لك قوم بعدين انت ما عندك يقين بالله ومن ما شغلوا حتى اللي ما بيشتغل معك انا بسال سؤال انا والله في البلد دي بعرف في ناس ها ما شغالين متزوجين وعندهم اولاد وعايشين احسن بالليوم من دغداغ والله العظيم انا ما قريب من كلام الرزاق فتصوبي ولا كده ما هايقولوا رزاق تبع كلامه ان الله هو الرزاق في قطن القلاوز هو اللي يجيب لنا حاجه ما تعزق مراتك وذاك في محل فيك واحد فيك اذا الله اخرا انت ما الله ما يقربك وما يا خلك فيك والله رزاق وما قلقته الجنه وانتا الا ليغنموا رزقوا ويقول ان الله هو الرزاق بخططة إنت, إنت إلا تستغل عليه وإلا تستغل بالشهادة قول قررتك إلا ومدلت شغل بالشهادة تحديد على المعرفة وطفال الله قال إنهم فجأوا لكم فينا أعلم بذي حكومة قررت مالغي شغل يعني إلا شغلوك ويجعلتك وهتبقي عليك بصر مالغي شغل شونه إلا تتعادلين أينه بالجامعة دار مشاغلك الجامعة ده بناء ببنه تعال مشاغلك يعمل فيما عند شغل يشتغل عالتال إلا أنت مصابرا اشتغل اي حاجه انت اللي بتستعمل فيها ذاتك يتلاقوا لي ما لاقته الا في الحته لكن شغل في انا بدي اكل بعرق وضلوا بتقعدوا ومطبق الشرع فهمتوا وفي ناس جربوا اشياء بتاعتهم فيها ضغوطات وخدات في جهه والله طيب واشتغلوا ونجحوا في الحياه ما في تهني وهم قرروا من اجل يرفعوا يعني مشان ينقصوا على طريقه طلب مش عيب اصلا لكن انت ما ترضك يوصلك بانه لازم تشتغل بالشهاده او بالله الامر الذي انت تخافك فيه فيشتغل اي شغل شقه كاميه ما عمرك تشتغل يعني انت شغل بعيد دي يبقى مثال بعدين الجماعه الذين خيبوا الرجاء امثال الاحزاب الثانيه ناس صادق المهديه وونات الترابي وونات النغد نغد يتذملون يتذملون ها وده طبعا هو من جعل الغرابه له دليلا يبروا بيه على جيب الكلاب اخر 86 تبعوا وقال لازم الشارع ينضبط وعليها حذوه حذوه يعني تنس واذا لما انتهت في الطاقه والله الدورات تبع من الجماعه دول يضيعوا يعني انت استاذ انت تعمل الضابط كلمه لو عاملنا الصادق المهدي مش قام اسال الحكومه انت تعمل تنظيف وفي فائده خلاص عاملنا كم مره اربع مرات خلاص في موسيقى كده سنة ما يسيني الرعاني ياخذتك عم تدهو داخل العمل لك انت مستابل هجمي والله يتمنى لك الشارع الكبوب بصورة في جماعة جهورة مستابل هجمي في تورس كل عدد المدرماء انت كانت دي, دي تورس انت مستابل انت كانت جهورابيا بعد ان دي تورس وداد زودانين عندهم عصري انت مستابل هجمي وده اللي كانت في جين فاكدة جماعة دي ما في الكوالي والله يتعلم انت بتصبر انت تحرج الدكتور هو ايه هو قفلحه ده الفور بي جاي شغال والجهه الشرقيه شغاله و... ها وده بكارط السلاح ما ما غل... ما غلبوه تقريبا انت كان تحرج نفسك اه تحرج نفسك خليك تنقلب <تصفيق> <تصفيق> كده حرجت نفسك خليك مقلوب انت مصبر تحرج نفسك انت, إنت اللي ما حد اي عاقل انت تحرج نفسك خليك تنقلب انت عايز انت غراتك انت بتصبر يعني اتقي الله اتقوا الله في اخوجكم انت تحمل الله يطفي خير ده لو ده كان ده الشروط اللي عطاه له تحمل الله يطفي خير ما فيش مشارمه وده في قعده الاجتماع ده احنا بنذكركم في نوح ده ده رسل اذا كان دين كله ما عنده دين اذا كان مشكر باجر حكومه كان دين ده دين ما هو ابو جلابيه محروقه ده دين ما هو ابو جلابيه محروقه ده دين ما هو مو متفق عليه في دعاي في ذات يعني هل يمكنه؟ دين ما عندهم؟ هاي تجيبوا دين يعني؟ هاي دي تجيبوا شريعة؟ نعمل حقوبة لي، أنا بسأس علي عهد ثلاثة وليت ذاهم ينزيب ذاهم ينزيب؟ انت عندك عربية؟ لا لا لا لا لا ما تلخبوها فلا سألتك دين ذاهم ينزيب شواء يا الله ينزيب؟ ما تلخبوها يا دين؟ استخدتنا العربات يا دين جواهي انتوا تكون استأكد؟ المشكلة عشان ما يجب لنا ذاهم ينزيب وهو عجلة ما عنده، انت ماش ب ده ما كانش هو ده اللي كان جاي هو جاي هايل 500 جات 500 اذا تفتكر كوبايه اللي كانت كوبايه واحده يا اخي الله يدينا ورديك نادي تقول تاخذ نادي عنده هواس كل واحد تعرف يتكلم ويجيبناه في النهايه عشان يعمل يعني واحد في من مليون في الميه بما بما عمر الاغماع ما تكلم باسم الحكومه لكن انا ده واضح واضح واضح انا المدرب انت مع بعده مرات ما, ما... ما عندي مطلع ولا مدوني حاجه انا تعبت لكن بكلم في القناصح الامير انه الناس بال دليل... او الشيء الشريعه كما قال ما تاخذوا على السكان لاعتبارات كثيره جدا الاعتبارات اذا فكرت في نهايه المطاف بتعمل توسع دائره نوكر صلى الله عليه وسلم قال لما ساله حذيفه انا بكلم في فقه الشريعه مو عشان تقول لي انت التا هو ذات وطني وطني الوطن بتاع شمال بلد يا حاج انا صار سن يا حاج عارف ما هو الثلاثه انتم عارف الحرف ف ف قال قلنا لك شريعه جاهل كده الحديث حذيفه بن عبد الله قال انه يستعمل عليكم ده دين معيه رحمه ام التراب والصادق المهدي وكل عاصم حديث ابن عبد الله انه يستعملوا عليكم ومراقلوا شياطين في جسمان انس ونحن دال ما عجبنا لكن ما مكلم ما مكلم. انا مكلف اخليه قبرا وفهمت وينفعته ما ترجع كبدك ودي نصيحه بالله وعلى كيفك تتفق معي او لا تتفق انا لا اجيب لك دول والله لا توجد انت فاهم كلامي انفع الجماعه دول والله تبغى تفتش فيهم انك انت تروج ذات ثم هضره كلمه بلد بكل ما كل واحد شايل سلاح ومغرض واعطانا وتبقى فوضه وبعدين يبقى شغل هاوس وسط يعني فانت يا احمد الله يا غوري اماني على ما تم في, في العربيه بتاعه وديس ده ده دي عربي ملبا شفتوا انت بعد ما تبدا 3 7 تبدا في انت واحد خالد بيجوم للتشوت الثاني ده تاخد العيش يهودات ما عندك اي والكرامه دي ده فاولا ليك الكرامه لا خدها هو هو التاجير مش يعني التهليل دي يعني يديك من انجلترا اذا لك ما ده انت قاعد لك ولا ساعته فلتت ايقول خراب يا النامتو تاكدوا بنتي تاكدوا من فطر لك في دور بعشيش انت يعني ايه اللي يدوك اعمالك تبع دوري ولا انت تصبر فاضي شوف يا اخي قال قلوب وشياطين في جسمي قل قلت لا صرا ماذا تأمرني ان اضرب هؤلاء الجماعه دول انظلمت من الحكام قال ان تسمع وطيع وإن ضرب ظهرك وإن أخذ شروك ما ما مالك هلأ تجمع رسولك هلأ؟ هل ستقول لي يا جوش البنزين دي مضيوين؟ مالك مالا انتبه؟ هل قتبوه؟ بعوثو داري يقول أنه ما يقول أنه ما يقول أنه يعني أنت قال لي جيتا دهتا حوضة لنا؟ حتى أنت أمجل أنت أخيت؟ يعني أنت المساكة البنزين دهتا سأللي ما أنت عمرني الخطار؟ ما لان أنت ألغف وانا ألغف ودهت ألغف وانا يقول أنه تمشي كد ولا منعهم لا يجب أن يكون هناك طلاب في خلقين لا يجب أن يكون في مصابة صالح ومفاتب وفي إيجابيات وشلبيات وبعد أنت بالنهار دائت يا حياة كريمة في نهاية البطار أنت التزم بالدين يا الله بردنا موت الله يفعي التزم بالدين الله بردنا أسأل الله إذا كان ذكر حياة خالف الرسول قال تؤدون الحق الذي له وتسألون من الله الذي لكم أكثر سيئة صلى الله عليه وسلم ذلك نعمل بهم مع الجماعة ذلك <تصفيق> لا تمرق شارك لا تسيب دين لا تمرك شارك بشكل فعيدة قول لهم خيرهم هم قلت له إيه الله بداهم ممكن يشيروا عملك اللهم قول لهم قلت له عده أدو أدو حتى قلت له ماذا ما أمرك نشارك لكن ماذا ما أمرك نشارك بركبة الصونة والله يقدمك حدك واتحداك أنا أتحدى لا محضو عظم وحضو قال الترابي قلت له مظاهرة سلمية خليت والله جلده. ده خليت بولتك هو اللي وقلو والله لا انا راك جوه اني وودتكوا حرام يتلموا عليك الدود جلد انت مستحش تقولو ايه ده شغلوا كده ده الناس شغلوا كده ما جا ممكنه سنة الله كده افتكر تاريخا مثل هذا مين الحاج ايمن يوسف هذا تاريخ ها الحاج ايمن يوسف لما رثى واحد الملك اللي هربان على العراق كان كان زي جماعة الفين بتاع هوا زي كانت تراثات صادرات العراق كده واستلموا اسلموا مروا الحاجات يوسف استغفروا تعرفوا اقرا التاريخ عشان تعرف ان والله انت مهما ما تعمل فرع ربنا ربك صب عليك الجماعه دي ده كان بتاعه طول سنه خلعه ما تتخيل التمثيليه بتنقص في اي بلد ما حد معنا ينفض ده ان شاء الله ما قد قدر الله ده الحاجات يوسف طلع منبر وفضل ثاني وقام ده العراق شعب له بتاع مشاكل وتكع فتن وناس بتاع يذموا قدّبهم للأهل الحجاية ومهر جاءوا لهم الفطبة وقال لهم يا أهل العلام يا أهل الكفر والشقاة هذا بيان لكم واحد والله أسمع لقد بعثني اليكم أمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان بصوتين قلت لكم بصوتين صوت رحمة والصوت عذاب أما صوت الرحمة فقد ضاع مني في الطريق <تصفيق> <تصفيق> والله لا كلامه هذا وطبقه الشغاله دي فوالله كبار الدكه الرجال فوالله لو قلت له اخرج من هذا الباب وخرج من ذلك الباب لضربت عقبه وك وكان ذلك حلالا لي وبدليل كمان لقول تعالى اعطيه الله واقع الرسول ولننسى فسب الله العظيم ادف ادف فانت حتى انت كنت همسك عليك جردك لحظه يطلع لك اقرب منه مثل سعود انا بقول لك هل قيتوا معه امسك عليك جردك لحظه يطلع لك اقرب منه فتحض الله بينك وبينك ثلاثه تمرات ايوه بتاكل بخمس ميه فانت عادي ركزهمك تيجي تاكل يعني ده سهله بس الجداد بيسيبوها في بي بس وانا كده بنتلك حته من بتاع الجداد ده ها ويا حتى الجا فاخر يحفظ الله انت في بيتك والله في مشكور نعم حياه جديده نلتقي ان شاء الله في القادم بس هذا ثاني سؤال في سؤال ثاني بس نقعد شو بدي والدور